ثبتوا الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة في الحياة في الدنيا وفي الآخرة ويضل الله. الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا این نامسی را ایلان يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلا خلال الله الذي خلق <تصفيق> I'm going be here. وردكم للنهار <تصفيق> وسخر لكم الشمس والقرب جئ نو بنيوا بنيان نعبدنا صرا ربي اننه اضللنا كثيرا من الناس فَمَنِ اتَّبَعَ عِصْيَانِي فاجعل فئدة من الناس ربنا اللہ <تصفيق> اللذی رَبِّ اجْعَلْ عَنِّي مُقِيمًا صَلَاتِي رب کان تو عند بيتك المحرم ربنا ليكيم الصلاة ربنا ليكيم الصلاة فجاء What was مان رب يجعلني مقيم الصلاة يوم الظهر يأتي ربنا وتقبّل رب <تصفيق> Wow. answer. وَإِنْ سَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِنِ الَّذِينَ نُذِرَ Oh, <laughs> gauge Sure. سلام للناس ولينذروا به وليحلموا وليحلموا أن هو إله واحد, إله واحد عليا نذكر أولو الألباب صدق الله